I'm s o r l y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 لفضيله <تصفيق> ا ل د ك ت و م ؤ م ن ي ن و ب ا ل ن م ب ن س ي